أحبتي في الله ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو يبحث عن السعادة لكن قل من يصل إلى طريق السعادة الحقيقي الحق فلو سألت أي إنسان على وجه الأرض عن أي عمل يقوم به لقال لك أبحث عن الحياة الطيبة الكريمة السعيدة الهانئة ولكن قل من يصل إلى هذا الطريق يا من تبحث عن السعادة والحياة الكريمة الطيبة أول خطوة أن تحقق الإيمان بالله جل وعلا وأن تعمل صالحا يرضيه سبحانه وتعالى قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مضمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزي انهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون لا بد ان تحقق الإيمان بالله لتشعر بالانس لتشعر بالراحة لتشعر بالسعاده لتشعر بالرضا والله الذي لا اله غيره قد تمتلك الأموال بل الملايين بل المليارات فإن لم تشعر بالقنس مع الله جل وعلا ستعيش فقيراً وتموت فقيراً يتصور كثير من أحبابنا وشبابنا أن السعارة الحقيقية عندما حصل المال وهم قد ابتعدوا عن الكبير المتعال أبداً هذا في الظاهر لك أما إن كنت تصدق ربك فاسمع قول الله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنك ستحول المال إلى ضنك وستصير زوجتك ضنك والمنصب ضنك والمال ضنك كل نعيم بين يدي من أعرض عن الله ستحول إلى ضنك وشقاء والله لو لن يمتن ربك عليك إلا بنعمة التوحيد والإيمان والاتباع فقد أنعم عليك بأشرف وأطهر وأكبر وأجل نعمة ما قيمة حياة نهايتها النار ما قيمة نعيم نهايته الجحيم لا قيمة له هب لو أنه قيل لك ها هو الطعام أمام عينيك بين لي، وها هي الملايين أمام عينيك بين لي، وها هي فتاة حسنة أمام عينيك بين لي. استمتع بكل هذا وبعد شهر واحد سنلقي بك في نار مشتعلة متأججة. والله لن تستمتع بشيء. قال ربنا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال ربنا ولقد ذرّأنا لجهنم كثيرا من الجن.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 تنجو به في الدنيا والآخرة فما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب إلا بسبب الإيمان بالله والعمل الصالح ثم الاستقامة على منهج الله وعلى طريق رسول الله قال جل وعلا وأن استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا استقم على منهج الله واعلم بأن الدنيا والآخرة بيد الله قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن التلمذي بسند صحيح من حديث أنس من كانت الآخرة همّة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له استقم على منهج الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حقق الإيمان بالركن السادس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر لابد أن تؤمن بالقدر خيره وشره وأن تعلم أن كل شيء في الكون بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فرزقك مقدر وأجلك مقدر وسعادتك وشقاوتك وأجلك إلى غير ذلك بد أن ترضى بما قسم الله لك وبما أعطاه الله لك والرضى أن ترضى بما قسمه الله وأعطاه وأن ترضى بما قدره الله عليك وقضاه وأن ترضى بالله عن كل ما سواه واعلم بأن عطاء الله ومنع الله لحكمة يا أخي أنت إن أعطيت ولدك تزعم أنك حكيم في عطائك وإن منعت ولدك تزعم أنك حكيم في منعك عن ولدك إن قلت لك لما منحت هذا الولد هذا المال تقول لأنه كذا وكذا وكذا إذن أنت تعطيه لحكمة ولما ولما عاقبت هذا الولد الثاني لأنه كذا وكذا وكذا فأنا أعاقبه لحكمة أمر عجب أنسب لنفسي الحكمة في عطائي وفي منعي وأنف الحكمة عمن وهبني الحكمة في عطائه وفي منعه الله حكيم عليم خبير جل وعلا فرض بما قسم الله لك ووالله الذي لا إله غيره لو رضيت بالله كفاك ولو رضيت بالله أغناك ولو توكلت عليه أسعدك في دنياك وفي أخراك يا أخي جربت كل شيء هيا أقبل على الله بقلبك وكيانه امتفل أمره واجتنب نهيه وقف عند حده واعلم لأنه من التقاه وقاه من اتقاه وقاه ومن أقربه جزاه ومن شكره زاده ومن توكل عليه كفاه وأغناه وأسعده في دنياه وفي أخراه انجف إليه بصدق انجف إليه بيقين بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق تومتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرضع من الناس أو فليسقطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك إلجأ إليه سبحانه هذه السعادة والله هذه هي السعادة وهي الكرامة أن تعتصم بالله وأن تفرض أمرك إلى الله وأن ترضى عن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه والله سبحانه وتعالى أسأل أن يملأ قلوبنا بالإيمان به وبالرضى عنه إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم